بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد فلازال حديثنا موصولا بتوفيق سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ابن ناصر السدي رحمه الله تعالى رحمه الله ولا زالت قراتنا في سوره البقر نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ودعاء يقول الله تبارك وتعالى حاشروا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله خالقين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا امرتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا وهي العصر والمحافظة عليها آداءها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين أي ذليلين خاشعين ففيه الأمر بالقيام والقنوط والنهي عن الكلام هذا من ثمار الصلاة العظيمة فجع الانسان إذا ورد على الصلاوات الخمس وأداها على وفق ما عمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخشوع والتذلل والخضوع والتفكر فيها من أنواع العبودية من الذكر وتلاوة القرآن من الرقوع من السجود من القيام إذا وقف الإنسان عند سر الصلاة دفعه ذلك إلى التزام بقية الواجبات واجتناب جميع المنهيات لما يتصور إنسان يصلي الصلاة الشرعية ويتدبر ما فيها ثم يخرج يزني أو ثم يخرج يقتل أو ثم يخرج يأكل الربا هذا مستحيل إن الصلاة يعني الكاملة التي أذيت على وفق مراد الله ومراد الرسول تنهى عن الفحشاء والمنكر والبعض ولهذا بعضنا يقول فلان يصلي وفعل فحشا فلان يصلي وهو ملتزم منتزم الحرام ليه لأنه صلى للصلاة الشرعي ولو صلى الإنسان الصلاه الشرعية ما دفعه ذلك إلى اجتناب النواهي وامتثال الأوامر نعم لو صلى هذه الصلاة ولهذا كانت الصلاة من آكد العبادات العملية فبعد الشهدتين يأتي الصلاة والذي لا يصلي ابدا كيف يعني يتصور أنه سيكون مستقيما على أداء الذكاء الذي دفع مال وهو يخرب المال أو مثلا أداء الحج يعني ما نتصور الواحد يروح حج مثلا وهو لم يصل طيب رأي حج له هل ابتغاء وجه الله طيب أراد الله منه ايسر من ذلك أراد الله من لا صفر ولا دفع مال ولا طاق أهل وأولاد وأقارب أراد الله سبحانه وتعالى أقل من ذلك ولهذا كانت الصلاة أم العبادات العملية أفضل الأعمال ومن أتى بها أتى بالحج أتى بالصيام أتى بالزكاة جاهد في سبيله بسيفه وسنانه لكن لا يتصور إلا بعد غرض من أغراض الدنيا أن يترك الإنسان الصلاة ثم يأتي لشيء من اركان الاسلام لهذا كانت الصلاة عظيمة جدا لأنها تؤكد اتصال الإنسان بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى كل يوم خمس مرات كل يوم خمس مرات تأكيد للصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لهذا لا خير في إنسان لا يصلي إنسان لا يصلي لا خير فيه كيف يطمع الزوج في زوجة تتق الله فيه وهي مطقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة ما حافظت على فرض لا تحافظ على الوفاء له تحافظ على حسن عشرة له هي مطقة له وكيف تنتظر من شريك أن يكون امينا وأن يكون صادقا معك وهو يصلي فلا خير في إنسان لا يصلي لا خير فيه نعم والأمر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كاسر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي على أقدامكم او ركبانا على الخيل والإبل وغيرها نعم و... فالرجال ف... هنا رجال يعني ركبانا الرجال يعني مترجلين يعني على أرجلكم وأنتم موقفون على أرجلكم في سحة الوغة صلوها وأنتم على هذا او ركبانا من شدة الخوف إذا عجزتم عن الصلاه قياما على الأرض وأنتم وقفون على الأرض فصلوا وأنتم على الخير أي كان بقى الخوف من عدو من سبع ايا كان الخوف فإذا وفر الخوف شرع ان يصلي على الهيئة التي يستطيع أن يصلي عليها ها. نعم ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا يعني لو الخوف هذا دفع الإنسان إلى أن يصلي غير مستقبل القبلة لا بأس لا بأس ولهذا الشيخ الإسلام الإنسانية رحمه الله تعالى يعني يستظهر أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة من الآية التي وردت في سورة النساء بالأمر بالصلاه في ساحات الوغى في موضع الخوف وأن ذلك من هذه الصفة ما تم أداء الجماعة إلا على حصول سقوط بعض شروط الصلاة وأركانها فقال كون الصلاة تسقط بعض شروطها او بعض أركانها لحصول الجماعة على الصفه المذكوره في صلاة الخوفي هذا دليل على شرطية صلاة الجماعة وان صلاه الجماعة شرط في صحة الصلاة نعم وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها بحيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت فدل هذا على وجوب الصلاه في على وقتها وانه لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها ابدا إلا لمن رخص له الشرع كالمسافر يجمع بين الصلاتين يصلي الصلاتين في وقت احداهما كالمريض يمكن ان يجمع بين الصلاتين حجب بذلك أما مع وجود الامن والانسان يؤخر الصلاه لا يجوز هذا لا يجوز فويل للمصلين الذين هم عن صلاه ساهون قال تبارك وتعالى خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات هذه الاضاعه وهذا السهو انما هو في من يجمع الصلوات يجمع الصلاه مع الصلاه يتركها حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع الصلات الاخرى لا يجوز وعليه فإننا نقول إن الراجح في حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ولا كذا إن الراجح في ذلك أنه محمول على الجمع الصوري الجمع الصوري لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنه يمكث بدون عذر يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع التي بعدها أحيانا كما رجح بعض الأئمة من ظاهر الله ولكن هذا الحديث مشكل فنرده المحكم فعندنا وعيد شديد لمن ضيع الصلاة وتركها حتى خرج وقتها فإذا جاءنا مثل هذا الحديث فلابد أن نحملها مشملا صحيحا يتمشى مع بقية الحديث القاضية بوجوب أداء الصلاة في وقتها فنقول هذا محمول على الجمع الصوري الجمع الصوري أي جعل الصلاة الأولى زي الظهر مثلا في آخر وقته وأداء الصلاة الأولى الثانية في أول وقته فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه أذية كل صلاة في وقتها الذي شرعه الله تبارك وتعالى أما نقول أنه أحيانا أو بعض الأحيان لو ترك الإنسان أو جمع الإنسان بين الصلتين واخرج الأولى عن وقتها فله في ذلك يعني حجة في قول, صلى الله في قول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر إلى غير ذلك معا فإذا أميتم أيزال الخوف عنكم فاذكروا الله يعني في أحوال لو كان يجوز تاخير الصلاة عن وقتها إلى ادائها في وقت الأمن لكن هذه الأحوال يعني لا يعقل النبي في وقت الأم يصلي ويخرج الصلاة عن وقتها ويجمع هذه مع تلك ثم إذا جاء في وقت, في وقت الخوف يؤمر بأداء الصلاة في وقتها مع الإخلال ببعض شروطها وأركانه طيب كان التأخير أولى حتى نؤدي الصلاة في وقتها كاملة الشروط والأركان هذا أولى لكن كن نؤدي الصلاة في وقتها مع إخلالي. مع الإخلال ببعض الشروط والاركان دليل على ان اداء الصلاه في وقتها هو المتعين الذي لا يجوز ان نبتعد عنه او ان ننصرف عنه نعم فاذكروا الله لا بأس. آه المطر لا باس ورد الجمع في المطر الجمع في الصفر فلا باس فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر هذا ما في اشكال وفي شده البرد ايضا كفي برد شديد لان الانسان يقتدي باضعف الناس في الجماعه فاذا في مطر يبل الثياب او آآ يعني آآ يحدث آآ ضررا في المشي او كذا او صعوبه او في شده الضرر ليه يعني بحثت كان مثلا في وقت محتاج هذا منشغل منشغلا شديدا فاحتاج ان اؤخر الصلاة ساعه 2 3 الى اخره اخر ورق فيها ما فيش نعم اتفضل فسبحوا وهذا يشمل جميع انواع الذكر ومنه الصلاه على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فانها نعمه عظيمه ومنه جسيمه تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي, ليبقي, ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون الصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر لأنه قد جاء التصريح بذلك في الحديث الوارد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسمها النبي اسم الصلاة الوسطى. وفيها أقوال عديدة، لكن هذا هذه أرجح الأقوال وأقرب الأقوال أن الصلاة العصر. ما؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وفية لأزواجهن نتاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا دونا عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا, أزواجا يتربصن بانفسهن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسق بأربعة أشهر وعشرة ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ وهذا القول لا دليل عليه ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الاخر في الآية هو الصواب وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحسين على المرأة وأما, وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها ودرم بميتهم ولهذا قال وصية لأزوابهم أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها ولهذا قال فإن خرجنا سلا دناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن أي من التجمل واللباس لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار وختم الآية بهذين الإسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقه بها يعني هذه الايه للمفسرين فيها قولان ولاهل العلم فيها قولان القول الاول ان هذه الايه نسخت بالايه التي سبقت في اول هذا الربع والذين يترفون منكم وذرون ازواجا يتربصن انفسنا اربعه اشهر 10 وان هذه في العيد فتكون العده في اول أمر كانت سنة ثم نسخت بأربعة أشهر العشر. فإذا مات الزوج عن المراه كانت المرأة معتدة سنة والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصيافة لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج يعني تبقى إيه؟ تبقى سنة فنسخت نسخة تخفيف بالآية التي سبقت هذا القول الأول وأما الايه الناسخه تأتي بعد الآية المنسوخة حاجة النزول آه أما في الوضع والترتيب فلا يلزم فقد يتقدم الناسخ على المنسوخ القول الثاني أن هذه الآية إنما هي خطاب لأهل الميت وأن من مات عن زوجته فعلى أهل الميت بعد الأربعة أشهر وعشرة ألا يخرجوا هذه المرأة وإنما يجبر خطيرها بتركها إلى الحول فإن رغبت في أن تخرج قبل ذلك قرجت وإلا فليطرق ذلك ويجبر كسرها ومصابها في زوجها على كل الذي يعنينا أن عده المرأة التي توفي عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشر سواء قلنا بان هذه الآية منسوخة بهذه الآية السابقة وأن العدة كانت سنة منوسفة أو يبقى الأمر على أن الآية الأولى محكمة وأن هذه الآية أيضا محكمة وإنما الخطاب فيها لأولياء الميت أيا كان هذا القول راجحا أو موجوحا فإن الذي يعنينا أن عدة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم, أو أو لم يدخل بها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لما بين في الآية السادقة امتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون فهو من خصال التقوة الواجبة والمستحبة فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره واثاره وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبه في قول جمهور العلماء ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا لقوله حقا على المتقين والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد اضافه إلى المتقين وأصل التقوى وادبا، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة وان القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه، فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها فإن ذلك من تمام عقلها نعم المطلقات المتعمل بالمعروف حقا على المطلق على المتقين فبين الله في هذه الآية أن المطلقات مرأة إذا طلقت فلاها متعة سبق معنا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فهي على حالين الحاله الأولى أن يكون قد سمي لها مهر ففي هذه الحالة نعطيها نصف ما فرض له طيب الحالة الثانية ألا يكون قد سمي لها مهر ففي هذه الحالة قبل الدخول ففي هذه الحالة ماذا نصنع نجعل لها متعة المتعة هذه على حسب يسار الزوج وإعسار يعني نجعل مبلغ مقطوعة على حسب يسير الزوج وإعثار دي المتعة إذا المتعة قبل الدخول لمن لم يسمى لها إيه؟ مهر إنما إذا دخل بها ولن يسمى لها مهر فرضنا لها مهر مثل إنما قبل الدخول يبقى لا متعة بعد الدخول ولن يسمى لها مهر هذه نعصيها مهر المثل هذه المتعة دي متعة أخرى متعة الأخرى دي في كل مطلقة دخل بها فهذه المطلقة لها طبعا ما تأخذ ولها ما قد شرط من أي مد جهاز أو كذا فتاخذه طيب ولها متعة يعني مبلغ مقطوع أيضا يكون جبرا لكثرها وتطيبا لخاطرها لكن هذه المتعة واجبة ولا مستحبة طبعا ما عادش في حد بيسمع عن كلمة دي يعني هي لو خذت نص حايبا كوي الواجب حدش بيتكلم زيادة عن اللي الواجب لكن هذه المتعة لازمة لكل مطلق لكن هل هذه المتعة واجبة ولا مستحبة واجبة ولا مستحبة هذا الخلاف بينها نهر لكن لها متعة يعني مثلا لها مه عشر ثلاث خلس أيمتها نديها العشر ثلاث ونديها الأيمة ونقول لها كمان هذه مثلا خمس ثلاث ايه دي متعة حقا على المتقين إن كنت تقيا لله سبحانه وتعالى فأعطي هذا هذا إذا كان على الاستحباب أو على الوجود تلذب أن تعطي هذه المرأة متعة الجماهير على ان ذلك إيه؟ على أن ذلك مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به كل من طلق ومن العلماء من قال هو واجب لان الله قال حقا والحق لا يكون لا واجب على المتقين واصل التقوى واجب على كل الوجوب لا يبعد هنا لقوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين الوجوب لا يبعد فيتعين على الرجل الذي يريد طلاق امرأة او طلق امرأة بعد الدخول بها ان يطيب خاطرة وهذا بيان الى الاختام الذي وجد في الموجود في الطلاق في قول سبحانه وتعالى او تسريح باختام وان الطلاق عندنا ليس معركة من المعارك ولا تقصي على ولا اعلانا للحرب وانما هذا الطلاق غاية ما في انه استحالك العشرة بين الزوجين وقد حاول رجل من أهله ورجل من أهلها وأهل الخير لإصلاحها ولكن استحادة العشرة فحينئذ لجأ الزوج إلى تطليق مراتبي المعروف والإحسان ومن علامة هذا أنه يجعل لها متعة تأخذها بدلا من الذهاب إلى المحامين وإلى تلون والاعتداء حتى يأخذ الرجل من امرأتي حقها الواجب من المهر والمؤخر وكذا فهذه المتعة هذه الكل المتعة هذه غير المتعة الأولى والتي تكون للمرأة التي لم يدخل بها ولا يسمى لها مهر لا دي متعة وجبة هناك وجبة باتفاق لما هذه المتعة قد اختلف أهل في وجوبية أو استحبابها نعم ألم ترى إلى الذين خرضوا اثناء رضاعها مالها بقى عدتها بالحيض حتى ولو انها تاخرت سنه انا واعي السنه طالما الحيض الحيض معروف هو علم سببه فانه ينتظر اعتقد المره بالحيض ولو طال فلو جرف الطرضع ولا يزرع رايد من سنه ونزل بعد السنة ده الشهض الأولى. إنما اليائسة التي يائسة من الحيض هذه تعتد بالأشرب بعد ثلاثة أشهر. إنما المرأة الحائض ولو تأخر حيضها طالما معروف سبب ذلك الرضاعة أو كذا فإنهم تضرب حيض ولو طال حيضها. ولو عدى سنة سنة ونص. ألم ترى إلى الذين خرجوا؟ يعني السائل الأبيض هذا إيه؟ علامة الطهر ما هو عل... إذا كان علامة الطهر خلاص المرأة إذا رأت خلال أربعين يوم من النفاس رأى ذلك بعد أسبوع بعد عشر أيام بعد ثلاث أيام فانها تصلي تغتسل وتصلي إذا نزل تركت وإذا انقطع صلي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 حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكسرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا اغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون فعاملهم بنقيب مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فاحياهم إما بدعوة نبي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 وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عن بني إسرائيل ومن اتصل بهم ولهذا أتى بها تعالى باسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه وان ذلك لا يغني عن الموت شيئا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم جمع الله بين الامر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لان الجهاد لا يقوم الا بالامرين وحث على الاخلاص فيه بان يقاتل العبد لتكون كلمه الله يا العليا فإن الله سميع للاقوال وان خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحه وضدها وايضا فانه اذا علم المجاهد في سبيله ان الله سميع عليم هان عليه ذلك وعلم انه بعينه ما يتحمل المتحملون من اجله وانه لا بد ان يمدهم بعونه ولطفه فدل هذا على قدرته سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الذين خرجوا من ذريهم ومعلوهم حضر الموت خوفا من الموت إما لطعون أصابه وخرجوا حضرا من ذلك وخافوا خوفا خوفا احتاجوا إلى أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه لا فرار ولا ملجا من الله إلا إليه وأن الله سبحانه إذا اراد شيئا فإنما يتم أمره و يقضى ما اراد سبحانه وتعالى او يكون ذلك خروجا من عدو كان يجب عليهم مواجهته فخرجوا حضرا الموت وخوفا فعلمهم الله سبحانه وتعالى درسا عظيما وانه لا ينجو أحد من الموت سواء كان في ارضه او خرج من ارضه مات بالطاعون او مات بغيره وان الإنسان ينبغي أن تعظم ثقته بالله تبارك وتعالى ولهذا كان من السنه في, شرع في, شرع في شرعتنا او كان المتعين في شرعتنا انه اذا نزل الوباء بارض الطاعون انه لا يجوز ان نخرج منها ولا يجوز ان لاحد ان يدخلها ان يخرج منها حتى لا يؤذي اخوانه في مكان اخر او ان يدخل اليها حتى لا يلقي يده الى التهلكه كالحاديث المشهورة في الطاعون لما اختلف الصحابة وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا فاختلف الصحابة هل يدخلون هذه البلد التي أصيبت بالطاعون يدخلون ولا لا فاختلف الصحابه فاعتمدوا النصوص العامة فمنهم من قال احنا ندخل ولا اشكال ما لا يغني حضر من قدر ندخل والذي يقدره الله سيكون ومنهم من قال لا يا جماعة هذا سيؤدي الى اهلكتنا والشريعه لا بهذا فاعتمدوا النصوص العامه ولم يكن عندهم نص خاص حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم عن الطاعون بارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها او كما قال صلى الله عليه وسلم لكن ان يحضر الانسان الموت فيؤدي هذا الحذر والخوف من طرق واجب هذا لا يجوز ولعل هذا الذي حصل لبني اسرائيل هنا لهذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلمهم هذا الدرس العظيم فاماتهم الله ثم بعدما اماتهم بعثه فلم تر الى الذين خرجوا من جريمه المؤلف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياه ان الله لديه فضل على الناس عليهم باحيائهم بعدما اماتهم وليبين لهم انه اذا اراد الله سبحانه وتعالى شيئا قاد له كن فيكون إن الله لديه فضل مع الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولهذا لا يجوز الجبن عند اللقاء وإذا تعين الجهاد وجب أن ننفر إلى هذا الجهاد قال تعالى يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم وتأمل هذا الحس اللطيف على النفقه وأن المنفقة قد اقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولما كان المانع أكبر من الانفاق خوف الاملاق اخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وانه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء فلا يتاخر من يريد الانفاق خوف الفقر ولا يظن انه ضائع بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عندهم الدخرا أحوذ ما يكونون إليه ويكون لهم من الوقع العظيم ويكون من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه والمراد بالقرض الحسن هو جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسمح النفس بالنسقة ووقعها في محلها. وأن لا يتبعها المنفق منا ولا أبى ولا مبطلا ولا منقصا نعم هذا القرض الحسن وهذا في الحث على النفقة لأن الله سبحانه وتعالى جعل النفقة إقراضا له مع أن الله غني عن عباده ولكن هذا من أجل الحث يعني يا من وضعت نفقتك فإنك في الحقيقة وإن وضعتها في يد الفقير إلا أنك قد وضعتها في يد الله سبحانه وتعالى الكريم فيقبلها الله سبحانه وتعالى وينميها لك ويربيها لك فترقى الله عز وجل وهي ايه ما يكون فقط الأسلوب هذا حث وإلى الله عز وجل ما يحتاج منا إلى شيء غني عنا وعن نفقاتنا وأعمالنا لكن هذا حث وترغيب في النفقة في سبيل الله نعم. ألم تر إلى الملأ من دني إسرائيل من بعد موسى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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم, أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين غسروا الأمرين فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة الناسبة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم ان يعين لهم ملكا ليقطع النزاع بتعينه وتحصل الطاعه التامة ولا يبقى لقائل المقال وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فاجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم فدل, وأن... فدل هذا على أن الجهاد لابد لهم من راية لابد لهم من راية ولهذا طلبوا من نبيهم أن يعين لهم رجل أن يقاتلون تحت راية هذا هو الجهاد فالجهاد يؤتي طمرته بحصول الراية حتى لا يقع تنازع واختلاف بل سمع وطاعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا وأيضا يحصل بالقدرة يحصل بالقدرة إلا إذا دام العدو أرضا فحين يديني تعين الجهاد على كل أحد وإذا كان استئدان الإمام سيفوت الفرص فإننا نقول يجب على كل أحد من يسعى بما يستطيع من قوة أو كذا لكن إذا رأى الإمام حتى مع دهم العدو الأرض إذا رأى الإمام أن هناك فرصة إلى الصلح وأن الصلح أفضل وأنه لو عاهدهم على شيء أو كذا فهذا أفضل فلا ينبغي أن يخرج على الإمام وأن يختار فئة مواجهة العدو ولو لم يرضى بذلك الإمام فإن هذا يحدث و ويحدث الضعف ورأي الإمام في هذا يكون مبنيا على اختيار مثلا الأفضل أو الأحسن أو له رؤى بعيدة يعني فيكون هذا حتى في جهاد الدفع في جهاد الدفع إذا رأى الإمام المصلحة في العهد وفي الصلح وفي شيء نتخذون المسلمين فإن ذلك يجب على الأمة أن تكون تحت رأي هذا الإمام إذا هذا الجهاد لا بد أن يكون تحت رايه الإمام ولهذا بواب البخير رحمه الله تعالى بالصحيح قال باب الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه كما قال صلى الله عليه وسلم هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه الإمام هو اللي ينظم هو اللي الجيوش هو اللي يرفع الخلاف وهو كذا وكذا فلا بد أن يكون تحت راية الإمام راية الإمام فإن عطل الامام الجهاد او منع الجهاد فإن كان والله معظور في ذلك إذا كان لضعف المسلمين ما يقوون على هذا فلا يلاه إحنا لا نكلف كل إمام أن يواجه الأعداء وأن يطلب الأعداء في ديارهم ولو لم يكن عنده قدرة لا ولكن إذا حصل عند قدرة وقوة نعم طلب العدو في أرضهم لنشر كلمة الله ولعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولو فرضنا متخاذل متخاذن لدي لديه القوة لكنه متخاذل نقول اثمه على نفسه لكن هذا لا يخولنا ولا يعطينا حقا في أن جماعات نقاتل من غير امام ونطلب العدو في أرضه لأنه لا يمكن تحصل النكاية بهذا ولا يمكن يحصل ردع للأعداء ولا فتح للبلدان بهذا ومتى حصل حتى حط يحصل الآن أن يخرج المسلمون جماعات مئة ألف عشرة آلاف من غير الإمام لا الجهاد وأحكامه أن يخاطب بها الإمام خاطب بها الدول ما يخاطب به الأفراد الجهاد ما, ما يخاطب به الأفراد إنما الجهاد يخاطب به الدول، ولهذا نجد أن هذا التشتت وتفرخ التمزق وإن خرج تحت سطار صالح أن هذا يضعف المسلمين ويحدث الفرقة والخلاف، وما الذي يحصل في الصومال عنكم ببعيد؟ شوفوا الآن بعدما اتفقوا على إخراج مثلا عدو وصاروا وكانوا في خندق واحد الآن ماذا يجر عليهم؟ ما الذي يجر عليهم؟ الآن فرقه وخلاف وقتل وذعر وخوف حتى صارت البلد لا يمن واحد على نفسه ولا يجد حياة امنا يصلي ويعبد ربه العدو من؟ أمريكا؟ لا الروس؟ لا فرنسا؟ لا العدو من كان صاحبه؟ من كان يناول الرصاص ليضرب به؟ فانقلب الأمر إلى ما نرى لهذا وجود الراية في غاية الأهمية ولو كان على بعض السلبيات وبعض النقائص لكن وجود الإمام الذي يحصل يعني تحت اجتماع المسلمين وكذا تحصل بذلك مصالح عديدة جدا ولهذا كما قلت لكم الجهاد لا يخاطب به الأفراد أبداً فرض يخاطب الجهاد لا إنما الذي يخاطب الجهاد الإمام إن عطلوا حسابهم على الله سبحانه وتعالى لهذا اناطت الشريعة بالإمام كثيراً من الأحكام إقامة الحدود وردع الظالمين وتغيير المنكر باليد والجهاد كل هذا منوط بالإمام ما رأينا أبداً في عصور المسلمين من يقوم بلا إمام ويقاتل نعم فقالوا اجعل لنا رجل نقاتل تحت لواء فأراد النبي أن يستوسق من هذا الأمر لأنه خشي أن يخالف قولهم هذا أو يخالف فعلهم قولهم هذا ولكنهم اكدوا له اننا سنقاتل لان اخرجنا من ديارنا واموال يعني بين له العله والسفه نعم يعني في صرابي بني طائفه على ابواب دمشق وكذا يجاهدون يعني الطائفة دي بلا إمام كيف ما الدليل عن الطائفة بلا إمام طائفة بإمام طائفة, بإمام؟ طائفة بإمام؟ نعم وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقولهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وسم من هو أحق منه بيتا واكثر مالا فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما اتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير وأن الملك ليس بكثره المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم فالله يؤتي ملكه من يشاء نعم فاجتمع له مؤهلات القيادة في الحرب من قوة الجسد ومن قوة العلم اتاه علما بساطا في العلم والجسد العلم اللي هو العلم بما يحتاج إليه من فنون القتال العلم بالسياسه العلم السياسي وهذا الذي نسميه عندنا أهل الحل والعقل يكون عندهم درايه بما تحتاج إليه الأمة السياسيون والاقتصاديون وعلماء الشريعة الأمة محتاجة إلى هذا وكل واحد له مؤهلات في مكانه نعم إن خير من السجارة القوي الأمين نعم ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم باقناعهم بما ذكره من كفاءه طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم إن ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم ودقيه مما ترك ال موسى وال هارون وكان هذا التابوت قد استولت عليه الاعداء فلن يكفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعليم الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعبدة ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فحينئذ سلموا وانقادوا لأن الأمم السابقة يعني بنو بني إسرائيل ومن قبل هذه الامه كان يعني ثقتهم في انبيائهم ليست كثقه هذه الامه في نبينا صلى الله عليه وسلم فكانوا يحتاجون الى تدعيم كلام الانبياء بالايات الحسيه والمعجزات الحسيه طيب هم اقتنعوا بطاطس ما قالوا سمعنا و اطاعنا مثلما كان يقول الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمر للنبي صلى الله عليه وسلم احدا خلاص ياخذ الرايه جعف زيد بن حريفة انقتل فجعفر انقتل فعبد الله بن رواح يمشي مسلمون على هذا الترتيب ما في أحد يتكلم ولا يناقش على الميمنة فلان على الميصر فلان على كذا ولما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم في أحد في أمر الرماه في أمر القيادة في أمر الرماه وعدم ثباتهم على الجبل عاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك فكان الصحابة ومتثلين لكن دول يحتبون إلى آيات فاعترضوا ليه يعني طالب وبينا لهم اوصافه الحسيه وأنها لديه مؤهلات ثم جعل آية تدعمها الاختيار أن يأتيكم التابوت الذي قد سلوا بينكم من قبل في ساكنتهم من ربكم وبقياتهم من مطارك آل موسى وآل هارون دليل على أن الله سبحانه وتعالى رضي بهذا الاختيار أو أمر بهذا الاختيار هكذا كانوا لا يؤمنون إلا بهذه الايات ولهذا هم تعودوها قالوا لعيسى هل تستطيع في قراءة تستطيع ربك ينزل علينا آية من السماء تكون آية تكون آية من, تكون آية من السماء تكون عيدا لأولين واخليين وآية منك فيريدون آيات هم تعلموا وتعودوا هذه الآيات كل حاجة نريد آية كل حاجة نريد آية أنجد ها طلع أخرج لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم هذا النوع أبدا إنما عندهم سمع وأطعنا سمعنا وأطعنا ولهذا لما عين النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيله وكانت مفاجأة يعني شاب عند 17 سنة يتع... يعين ليكون قائد المسلمين وهو يتجه إلى عدو عظيم في قوته في أرض بعيدة ما اعترض الصحابة وين تكلم بعضهم فيما بينه وبين نفسه لكن سمع وطاع ولماذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز هذا الجيش وأراد أن يقول فيه من يقول من الصحابة فمنع أبو بكر رضي الله عنه الكلام في ذلك وقال والله لو تذن أمر رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم يطلع سامرز كأوسان والله لو تقطف رطاي مع أن النبي أبو بكر لم يقتصر على تعلم فقط بل الوقت نفسه وقد ارتد من ارتد من العرض يعني الوقت نفسه مش وقت حتى إرثاه فضلا بعد أن أسامه مش وقت إرثاه ولهذا روجع راجعه عمر وراجعه سادات الصحابة مش وقته أن طلع أسامه بالجيش ويطع معاه فئة عظيمة من المسلمين طيب والآن ارتد من طبع معاه قال لا سيخرج جيش اسامه سيخرج جيش اسامه ولو تخطفنا الطير لو طرط تخطفنا المكانينه والله لا نمنع امرا امر به صلى الله عليه وسلم يبقى دي امه منتفره حتى في غياب نبيها حتى لما مات نبيهم لكن دول ازاي تأخذ ده وازاي وإزاي مع لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مغتليكم بنهر يبقى أول حاج مع أنهم قالوا يلا الله عيلنا رجل ونقاتل قال لهم لا مش هتقتله لو كتب عليك رصالي مش هتضر قالوا ليه وازاي وما لنا أن نقاتل وقد يخلنا في سبيل الله وقد من ديارنا وأموالنا ليه يعني ما نقاتلش أول ما قال طالوت حصل إيه حصل ستبقوا ليه طالوت آه لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فصبروا ولهذا تاكد جماعه الجهاد والجهاد ونعم الجهاد افشلناه في الجهاد لانه لا يستطيع ان يجاهد نفسه على ان يجعل سمته الظاهر على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد والامه والجهاد ففين فين ثوبك القصير فين زوجتك المحجر دا أنت عاجل نفسك بهذا عاجل تجاهد نفسك بهذا وإخوانا في فلسطين وإخوانا في اريتريا وإخوانا في الصومال وإخوانا في الشيشان وإخوانا في كذا وإحنا زكتين متخزلين ويا خير الله يركب يا رجل اترك لحياتك بس وأثر صوبك واطع بمظهر السنة وعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده انت ما غيرت على توحيد الله وطعت المنبر علمت الناس التوحيد أكشل نات هؤلاء الذين ينادون مد طيب فيه ساحات جهاده موالجهاد نوعان سيف نوتنان حجته وبيان في ساحات الجهاد بالحجة والبيان ساحات مفتوحه مهارد في المساجد في الطرقات في جميع بقايا الأرض فين دورك تعلمت العلم عندك جريمة العلم عندك جريمة إن عقوف الأمة الآن على هذه الكتب والدروس قتل للأمة الآن الأمة محتاجة مهارد السيف تهزه محتاجة خالد محتاجة سلمان محتاجة عمر محتاجة اللي هم بيجيبوه الأسماء الشواء اللي يجيبوه دول فهو عاجب أن يجاهد عاجز أن يجاهد داد فهم فشل فده أول اختبار وهم الذين طلبوا طلبوا ده أول اختبار قد بعث الله لكم طاروس ملكا قالوا أنه يكون له الملك علينا آه هو شوف سبحان الله العظيم سبحان الله هو القريه شوف الصوماليون يطلعوا وبعدين يتحطوا واحد ان يكون له الملك علينا اشمعنا ده يعني يا جماعه كرنيت مفيش تفاهه انزل يا جماعه ده احنا اخوات واحنا حبايب وكنا بنقول الجهاد انزل لا انزل وفي الجزائر فصائل مليشيليات. مليشيات ميليشيات وفي في فلسطين وفي كل مكان طالما المسائل وفي افغان من قبل لما طلع العدو الروسي على اي جهه كان مش مشكله كله مع بعضه جميع الافكار جميع بس بسهم من طلع العدو وبعدين نبدا بان نتعلم ونتربى تربية كويسه طلعوه وكل صوب رصاصه في صدر اخيه الذي كان يقف معه في خندق واحد يعني امثله كثيرة امثله كثيره جدا حاصلة فالذين ينادون بالجهاد الذي غير ضوابط يضرون الأمة أكثر مما يفعلون لكن قال الجهاد حينما يكون تحت رايح حينما يكونوا جاء بضوابطه يؤتي تمره إن شاء الله والواجب على الأمة لا يعني هذا نحن أفضل الواجب على الأمة يعني على الحكام إذا كانت لديهم قدرة أن يعلنوا هذا الجهاد وأنه لا يريب عداء الله إلى الجهاد ولا يمكن الله عز وجل في الأرض إلا هذا الجهاز هو الوسيلة العظيمة لنشر دين الله سبحانه وتعالى كما فعل الصحابة وسادات الأمة حتى فتحوا مشارق الأرض المغيرة لكن في نفس الوقت هذه الحركات الجزئية هذه لا تنفع الأمة ولا احنا ما نفرح يا جماعة لو واحد مثلا يطلع في بلد معينة يعمل تفجير ولا يعمل كذا لا نفرح لأن إحنا لدنجنة مارة والعالم كله بيجعلين لا ينبغي هذا نقول مثلا فلان ولا علان هذا مجاهد سبيل الله أبدا أو هذا أعاد للأمة بعض كرامتها المسلوبة أبدا أي كرامة هل فتحنا بلدا أي كرامة هل أقمنا ملة وشرعة أي كرامة هل احيينا سنة أي كرامة أخذت بلادنا وانتهكت أعراضنا وهم أمينون بتوع الكرامة دول أمينون طيب تعالى انذل مع أخوانك في الخندق انت ضربت لك برج ولا ترعت لك بومبة انذل مع أخوانك في الخندق طيب ليه تترك النساء تمتلك أعراضها وتترك الرجال ولا بتعد العدة الثانية تعالى إلى الساحة اللي يحتاج إليها المسلمون الآن ساحة ساحة العلم ساحة تصويب الفكر ساحة تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى أكثر الناس لا يعرفون الفرق بين الإسلام والكفر ما يعرفون الفرق من دين محمد الذي جاء به من إقرار التوحيد وبين دين أبي جهل أكثر نفس من يعلم النفس دون نحن مبتلون بأمة التفرق والتمزق الآن من يعلمه من يخرج من غيابات الجهل والتوائل والتمزق إن كنا صادقين إن كنا صادقين نعم. يقول هل هناك حالك لا يستأذن فيها سلطان الجهاد لا يستأذن زي ما قلنا احنا احنا ذكرنا حينما يكون الجهاد جهاد لا ودهم العدو ارضنا نواجه العدو بكل ما نملك ولا يلزم في ذلك السلطان ما يلزم لكن زي ما قلنا لا يلزم السلطان يعني يعني دهم العدو خلاص ما تقول انا تتظل جاهد بكل ما تقدر لكن نقول لو رأى بنركز مرة تانية ليس يعني ان ما يرزمش استاذنا السلطان في جهاد دفع المسلم تاهد لا لو رأى بقى ونحن فصلنا لكم من قبل ان ندهم العدو الارض على حالتين دهم سيستقصروا شعفادنا سيستقصروا شعفادنا وما يرضعوا لصلح ولا كذا ونحن ضعفاء يبقى نجاه ونقابل احنا كدنا ميتين ميتين واخر يمكن أن ندفع هذا عنا بنوع صلح أو معاهدة أو كذا وراء ولي الأمر هذا فإذا رأى ولي الامر هذا فلا ينبغي أن ولا أن نخرج عليه أن المصلحة في هذا أن المصلحة في هذا إنما بإطلاق كده لا إنما اه إذا ذهب العدو أرضنا فإننا نرده ولا يلزم في ذلك استئذان السلطان لأن المسألة حاجته سريعة حاجة سريعة نعم يقول بعضهم يقول لو عطل امام الجهاد فالأستاذ يعني لا يستمع في موتنا حروح فين لو عطل امام الجهاد زي لو عطل الإمام الحدود نقيم نحن لو عطل امام الحدود نعمل ايه أجيبوني. هل الذين يقولون لو عطل إمام الجهاد يجب علينا نحن نجاهد هل يقولون لو أعطى الإمام الحدود يجب علينا ان نقيمها؟ الآن الإمام المفروض ما سيبش تارك للصلاة يجيب وصلش ليه ويستكيب وإلا قتل وضرب عمنا القتل طب إحنا الآن بنشوف لتارك الصلاه قاعدين وبنجي إحنا عادي يستهزئوا منا واضخروا منه كمان مش عاجبون احنا إحنا اللي مش عاجبين طب ايه رأيكم؟ نجيبهم من لانه السلطان لا يقيم عليهم هذا الحد والزنا يا يجيك و... ناس ويقول لك احنا زنينا واحنا عملنا او الواحد يرى ذلك مع زوجته او يرى ذلك مع كذا فاعمل ايه هل نقيم الحدود على الزنا هل نقيم الحد على السارقين هل نقيم الحدود على كده ولا ماذا نقول ها اذا عطل امام الحدود ونفس الامر اذا عطل امام الجهاد عندنا احنا قدرة في افراد عندهم القدره على الجهاد نعمل ايه ولهذا دول بيفتحوا بابا مجهولا امام الناس ولكن لو عطل امام الجهاد خلاص اطلع طب نعمل ايه نطلع نعمل ايه ها معنا ايه اتضربنا فين؟ ايه مقومتنا؟ نطلع يحسبنا العدل نطلع نعمل ايه؟ خلاص عطل ان الجهاد هذا في عنقه وبعدين التعطيل الجهاد قد يكون من وجهة نظرنا طيب امام مثلا ضعيف لا يقع على المواجهة ننزمه بالمواجهة؟ امام ضعيف يرى ان امتها ضعيف ما يقوى على المقابلة يعمل ايه؟ امام بينه بين قوم عهد وميثار وهم ما نقضوا هذا العهد الميثاق ونحن نطالب أن ينقض هذا العقد معهم أو العهد معهم فهذه أمور يعني تبع السياسة الشرعية ليست بإطلاق إنما إحنا إذا كنا إحنا بنتهم أهل العلم والمشايخ بالتقصير وكذا فما بالك بقى حكى يعني إحنا ما عجبنا عالم عشان يعجبنا سلطان أو حاكم فإذا عطل الإمام الجهاد وكان غير محكم في هذا فهو آثم وقد ترك فريضة عظيمة لكن ماذا علينا نحن؟ إنما الجهاد مع القدرة إحنا علينا ما حد نشيل ما نقدر على شيء لا نقدر ننظم ولا نقدر نطلع ولا نقدر نجاي ولا ولا ولم يتركنا السلطان هل تتركنا السلطان يطلع؟ يعني دلوقتي براحتك اطلع مثلاً روح المطار الكلبك عربية تفعلك خمسين جنيه اطلع اي مكان عربية هي موقف تطلع ازاي يعني انت تطلع ازاي وتيجي ازاي وتعمل ايه يعني اسلاك شائكة تتخطاها لتضرب برصاصي اخوانك ماذا تصنع يعني الذين يقولون هذا وبعدين العجيب الذين يقولون هذا هو الامه ويوجهونها الى هذا الطريق المجهول لا يخرجون أمامنا ما أنا بقول لك العجيب أنهم لا يخرجون أمامنا لا يخرجون أمامنا بل يخطبوا على منابر وينزل ويسيب الشباب طب يطلعوا دم. نادينا من ساحات الجهاز هناك وما حققتهم من نصر نادينا من هناك ورينا النصر ورينا البلاد اللي فتحت في عمق أوروبا وادخلتها الإسلام واصبحت دولة اسلام ورينا هذا تقدير قوة العدو ومعرفة بوابط الواجب العدو ومع والاستفادة من لحظات القوة والاعتبار بلحظات الضعف مهمة جدا ولا ينبغي انك تستدل بحس توقع الله وحسن الظن بالله وحسن كذا خلاص لا تتداوى واحد نظان برات بقطره الدواء خلاص لو لو زيد انفجر في بطنه مش مشكلة لو السرطان بي بيأكله كأكل مش مشكلة الله تبارك وتعالى صبر بهذا قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إياكم منكم عشرة صبرون يغلبون مئتين وإياكم منكم يغلبوا يغلبون من الذين كفروا بأن القول يفكون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يبقى في اعتبار بالضعف إيقوا منكم مئة ونصدر فنقلبوا مئتين بعدما كان الواحد بالعصر بقى الواحد بالإثنين نعم نعم نعم قدر على ازالته من غير مفسده اكبر ولا مسويه اه طبعا دي القدر اشيله وعنده الصالح موجود ومفسده اقل لكن عندي الصالح موجود اعيناه اه طبعا طبعا ايوه طيب الايات فلما ترأس فيهم طالوت نعم فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم وجندهم وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم أيه هو ده الجهاد نظم أعد عين اجتمع نفس احترايطه اطلع جاهد بقى ليه لأنه مش يعمل كده لذا كان عارف اللقاء قال أنه نافع النبي ما كان يواجه كده مواجهة عشوائية أبدا ولا يطلب العدو طلبا عشوائيا نعم بل يختار ويدرس في بلد المصطلق بغته لأن الصالح كده مصطلح نوع لهذا راح قبل المصطلق وجه انقال واحد ليه ما علمهمش الامام يبلغ الدعوه اولا لانهم عرب ومكانه مع مشرك مكه في احد فبغتهم ولهذا تلاقي دي ان الغزوه دي طلع فيها المنافقون وما تراجعوش لانهم ضامنين الناصر فطلع النبي جابهم وهم امنون جابهم وجاب وأسلم بقى المصطلق بعد ما تزوج النبي من جويريه رضي الله عنها وأسلم أبوه بعد ذلك اسلم بن المصطلق كلهم بعدما اعطاقهم الصحابه وكانوا سبيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مراعاه للحال في موته فر وجم بخطه عدوا فيها منصورين فاستطاعوا ان يتخلصوا من شر هذا العدو بالفرار المحكم الذي نفعت عنه اقل الخسائر لا لازم نوصل حتى آخر رجل فلما تراء فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم الى قتال عدوهم وكان قد را منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل قال إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء فمن شرب منه فليس مني اي لا يتبعني لأن ذلك برهان على, ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ومن لم يطعمه فانه مني لصدقه وصبره إلا من اغترف غرفة بيده أي فإنه مسامح فيها فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا نعم هذا الاختبار الذي بعد ذلك الاختبار الأول لما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طلوطهم لكن أطارد يلا جماعة مجاهدون تعالى أول حاجة أطارد تبتنع حاجة ويبين ان الله ممتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من طرف غرفه بيده فيسامح فيه خلي بالكم اصبروا خلي بالكم اعمله حتى اتوا الى مروا بهذا النهر فشربوا منه الا قليل منه قليل فقط لما شرب فدول يظهر الفشل دائما في محطات الجهاد المزعومة التي يسمونه يظهر الفشل نعم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا أي الناكلون او الذين عبروا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذا الأمر السائل تأتي السموم أو الزائل القاتل، وهو الزائل التخذيل لا فقط لنا اليوم بجالوتة وجنود وهذا من أعظم ما يكون في صفوف الجند أن يأتي بعض الناس يخذل هنلقى العديو ده صعب ده مش هنقدر ده كذا ده كذا من هذا التخذيل هذا أشد ما يكون وأصعب ما يكون وهذا كان شأن المنافقين بعاد الرسول ليس عليه وسلم يخرجون للتخذيل ولو أرادوا الخرج لأعبدوا له عده ولكن كره الله باعثان فتبطهم وخيرا قعدوا مع القادم لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا اوضعوا خلالكم الفتنة نعم فإن كان القائلون هم الناسلين فهذا قول يبادرون به نقولهم وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع الصدعات لأنفسهم ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا كم من فئه قليلة غلبت فئه كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده يعني دول بعض من بعض من بعض من بعض من بعض الأول طلبوا القتال فرد يبقى آمنوا إلا قليل ثم شربوا إلا قليل ثم قالوا لا طاقة لنا اليوم تمييز آخر ثم عند اللقاء ثبت من ثبت من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله فلا يثبت في هذا الطريق إلا الصادق إلا الصادق المدعي فهؤلاء يطرقون المسلمين في أوساط الطريق ولهذا الذين يحمسون هؤلاء زي يحمسون ويبتعدون ولو كانوا صادقين لخرجوا أمام الناس. نعم وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم واتاه الله أي داود الملك والحكمة النبوة والعلوم النافعة واتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار واهل الشر والفساد ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره فلما بين هذه القصه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين ومن جمله الادله على رسالته هذه القصه حيث اخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع وفي هذه القصه عبر كثيره للامه منها فضيله الجهاد في سبيله وثوائبه وثمراته وانه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الاوطان وحفظ الابدان والاموال وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقدهم حميدة كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا ومنها الانتداب لرياسه من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير وإلى القوة التي ينفذ بها الحق وأن من اجتمع فيه الأمران فهو حق من غيره نعم وهذا في كل الولايات سواء عامة أو خاصة أنه إذا اردنا ان نضع رجلا في مكان فليكن الرجل المناسب وهذا الرجل المناسب مطوفر في أمران العلم والأمان القوة والأمان والأمانة نعني بها العلم والقوة على قدرة والأمان نعني بها الديانة والقوة نعني بها القوة العلمية وتمكنه من السياسة في الأمر الذي في حيالي. فإذا أردنا نضع في مجال التعليم فليكن هؤلاء الذين أهلوا في مجال التعليم وإذا رضنا نضع في مجال الحروب فليكن هؤلاء الذين أهلوا للإمساك بالسيوف والأسلحة وإذا أردنا نضع في مجال الاقتصاد فليكن الذين أهلوا في هذا الباب مع الأمانة والديان مع الأمانة والديان يب이랑 نختار الرجل أدين وفي نفس الوقت الرجل الذي لديه المؤهلات نعم. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته فإن هذا القسم ضرر محض على الناس تمام يعني فائدة الإمام ان يتفقد الجيش قد يرد البعض لأنه هذا يخذل قد يمنع البعض قد يرى خطة معينة هذا يرى الأصلح لجيش وهذا الغرض من جعل الجيوش تحت امره الامراء ولهذا كما قلت لكم أحكام الجهات كلها مخاطب بها مين؟ مخاطب بها الأمراء مخاطب بها الحكام مخاطب بها السلاطين ما يخاطب بها الناس فالإمام قد يمنع وليس هذا في مجال الجهاد بالسيف والسلام فقط بل وفي مجال الجهاد ايضا بالحجه والبيان قد يمنع بعض الناس من إعطاء دروس يمنع بعض الناس من الخطابة يمنع بعض الناس من تصدر الدعوة لأنه ليس في صالح الدعوة لا عنده العلم او يكون عنده علم لكن ما عنده المؤهلات الدعوية التي يواجه الناس بها ضرر على الدعوة أكثر فيمنع ولهذا أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نوع جهاد لابد أن يصطفى فيه وان يختار له من هو أهل لذلك وإلا كان الأمر غاية في الضرر مش الله هذا الكل كل يقول كل يخطب كل يدرس كل داعي إلى الله السحة تتسع لكل الجماعات وكل الأفكار وكل كذا يلا لا السحة ما الا لمنهج واحد هو منهج النبوة ما عدم منهج النبوة ينبغي أن يمنع كل من في الساحة على خلاف هذا المنهج. لا نقول أن الساحة تسعى دا يمشي دايمش بالصمته، دا يمشي بمجلس الشعب، ودايمش ب. لا منفعش. نمشي بمنهج النبوة. إذا كل ده يعني يضر أكثر مما ينفع. و نزول هؤلاء إلى الساحة غير منهج النبوة. نجد أن الخلافة يتحول إليهم هم وأن الساحة تخلو بهم فقط والعوام مفيش نصبهم للدعوة وحتى لو جبنا العوام في للجماعة ولفكري فقط يبقى المجال في ساحات الوغى ينبغي الإمام أن يختار من تحصل به النصر وفي مجال الدعوة أيضا يختار من, من يحصل به ابلاغ دين الله تبارك وتعالى على منهج الصحيح السديد نعم ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقويه المجاهدين وتشجيعهم محسيم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه والسؤال الله التفليت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء ومنها أن العزم على القتال والجهاد تقوية المجاهدين الإمام بيحصل به تقوية المجاهدين يلا جماعة إن شاء الله نصر حلفنا هؤلاء الأعداء ما عندهم قوة هذا السلاح كذا وهذا يحاول يرفع المعنويات كما ذكر عن شيخ الإسلام أنه قد وعد الناس النصر وقال يعني إن سنتصر وكذا فقالوا قل إن شاء الله قال إن شاء الله وإيه تحقيق لنا تعاليق وإن كان يعني صبود هذه فيها نظر لكن على كل من قام على رأس هؤلاء الجند يبث ولهذا من أعظم الأضرار وقت لقاء العدو زي مثلا ضرب اليهود الفلسطيني وكذلك نحن ننشر هذا على للعالم الكل على وجهات الفضائيات فننشر بقى الدفت والاعتداء الصارخ وتهديم البيوت وحرق المنازل والزروع وغير ذلك طبعا ده درس لمين هنقدمه درسا كل من يحاول مواجهه اليهود ولكن وقائع الحية كأنه نطشي كوره بالظلط وقائع حية وقائع حية ايه اولمبيات هي اختي هذا ولهذا ايران لما حصل فيها الفساد الموجود بقى الآن والمواجهة نفس الله عز وجل أن يوقع الباس بينهم وأن بعضهم على بعض كما هو الآن حاصل طبعا في الانتخابات وكذا ونزلت مظاهرات ممليناة بالملايين حاصل بقى زفح الشوارع لأن يعني أمروا الانتخابات ونجحوا بالتزوير وكذا فقامت طبعا الدنيا على الرئيس منعوا دخول وكالات الانباء وتغطيه الأحداث من الخارج وإن اللي يقدم هذا وكالات الأنباء الإيرانية به تشوف ذكائهم السياسي لكن طبعا في عصر النهارده المحمول ما عادش حد يقدر يمنع صور ويبعث ما عادش حد وفضح الله عز وجل أمرهم وبين فشل سياساته فهذه مساله مهمه جدا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان له يعني نوع من هذا يبشر الصحابة في بدر قبل العدو في بدر قال هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع فلان هذا مصرع إعلان هذا مصرع كذا ليرفع المعنويات ليرفع المعنويات فده سلاح مهم سلاح المعنوي هذا في غاية الأهمية نعم ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير, حق غير حقيقته فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نقص أكثرهم ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي